بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونتبع هداه وصلى على نهجه واغتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في مقدمة زاد المستقنع قد تكلمنا عن جزء من المقدمة في الأسبوع الماضي وقررنا لماذا اخترنا دراسة الفقه على مذهل الإمام احمد رحمه الله لماذا؟ رغمنا باهي للأدولة عن قوناك العقوبة تمام؟ تمام؟, تمام؟ جمع الإمام أحمد بين علم الشفعي ك... ك... كحديث وكفقه وكان لديه من الأرائي فقه ما يغضي الحديثة عنده فجمع بين المدرستين الغيراً ون... ماشي, ماشي كان أكثر الناس حفظاً فتح الصحابة تمام؟ مم. يعني فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنكاز بالأثر امتاز بالاثر فهو جمع بين طريقه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وبين الاثر كذلك فحيث أنه أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان مطلقا واكثر الناس حفظا للحديث المرفوع والموقوف والمقطوع يعني لاقوال لاحاديث رسول الله الصحابة والتابعين إذن فهذا اعطى ثراء لمذهبي طب إمتاز مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى أو كانت له خاصيه يتميز بها الإمام أحمد في المذابع عن غيره ما هي؟ إمام أحمد كانت خاصية في أصوله نعم على قول على الرأي كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي أقوال الصحابة لا تعتبر رأيا لكنهم يدخلونها من باب الاجتهاد يعني. إن هي اجتهاد الصحابة قولوا هذا هذا اجتهاد هذا رأي وكان يقولون يعني مثلا أقول رأيي قولي وهكذا ما يجي إذا أراد أحد الصحابة أن يفتي بشيء ليس عنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول برأي واجتهادي والله ورسوله من براء كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسعود كان عنده جرأ أكثر شوية كان يخاف من كما ذكرنا في الدرس الأول في المقدمات كان ابن رضي الله عنه يخاف من عزو الحديث ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير عزو بغير عزو بغسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخترنا كتاب زاد المستقنع في المذهب الإمامي أحمد لماذا اخترناه؟ كتاب ذات مستقله بسم الله الرحمن المصنف قوله بسم الله الرحمن الرحيم شرع المؤلف أولا اقتداء بالكتاب العزيز ثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله وكتبه فإنه كان يفتتي حرار كما ثبت ذلك في الصحيحين من كتاب رسول الله عليه صورته السلام إله رقل عظيم الروم فإنه كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رقل عظيم الروم في رقل, في رقل, رقل عظيم الروم لماذا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ من والعملية؟ فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالبسمة فيه، وقد قال تعالى عن ملكة عن عن سبأ قالت يا أيها الملاو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي من سنن أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وأما رواه الخطيب والحافظ الرهوي في أربعينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذيبان لا يبدأ في بسم ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فهذا الحديث في ابن الجندي وهو متهم، فالحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله هنا الباء للاستعانه واسم مجرور واسم مجرور بحرف الجر والله مضاف اليه مضاف إلى اسم وهما متعلقان بمحذوف فعلي متأخر مناسب تقديره هنا بسم الله اؤلف وعندما نتوضا تقديره بسم الله اتوضا وعندما نقرا تقديره بسم الله اقرا فهو فعل متأخر عن الجاري والمجرور يناسب المقام طب ليه قدر قدر هنا المحذوف متاخرا تمام لا هو يعني مش في دي الأجل هو الأصل الأصل عند البلاغيين القاعدة عند, البلاغ عند البلاغيين في تقديم ما حققه التأخير القاعده القاعدة الأصلية عندهم مسألة الحصر للقواعد الأصلية لكن أمور أخرى يقدمون ما حقق في فيه لماذا قدر المحفوظة هنا متأخرة؟ ها؟ ها أؤلف أو أقرأ يمكن يكون اعتزازاً بإسم الله عز وجل بسم الله وحسن اعتزازاً بالبدء الله الكريم وفي قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا هنا في إشكال هنا. طب لماذا قال قدم اقرأ باسم ربك اقرأ على اسم الله عز وجل فالعلماء قالوا لأن المقام هنا يقتلي تقديم القراءة المقام هنا يقضي تقديم القراء اذ بها يحفظ المقروء فعشان كده قدم يبقى اذا قدم لاهميته لاهميه القراءه اذ المقروء لا يحفظ الا الا بالقراءه فلذلك قدم اقرا على بسم الله وسبح اسم ربك العظيم <تصفيق> سبح سبح اسم ربك الآن ربما يكون أيضا كذلك هنا التسبيح اللي اللي فائدة معينة تتعلق بالمقام يبقى الأصح هو تقديم اسم الله عز وجل فإن قدم في بالنسبة إذا كان فيه محذوف أو إذا كان فيه مقدر يبقى المقدر هنخليه هنخليه مثلا خبر أو هنخليه هنخلي أيه خبر أيه خبر مثلا على الاسم إلا لفائلة بلاغية تتعلق بالمقام ذاته ولكن هذا هو الأصل ماذا يا رفا؟ هذا ما مش عايزين نطوله لأن المقدمات كلها بهذه الطريقة كلها بالتسمية والإعراض فيها وأوجه الإعراض مش عايزين ايه؟ اختصرنا الموضوع دون عشرين وماشر في مصنفات كثيرة معظم أي علم هتبدأ فيها هتبدأ في بهذه المقدمة مش عايزين نطول فيها بسم الله اي استعين بالله في قراءتي واستعين به في وضوئي واتبرك بالبذات باسمه سبحانه وتعالى في تاليفي وفي وضوئي او في قراءتي ونحو ذلك والله هو العلم الاعظم لله عز وجل فاسم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم من أعلامه وأصله من الاله هو المعبود وهو يطلق على المعبود على المعبود سواء كانت عبادته حقا أو كانت باطلا كما قال تعالى انه لا اله إلا أنا وقوله واتخذوا من دونه اله فهي آلهة لكنها باطله لذا يقال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا الله مشتق من الإله هو المعبود والله هو الاسم الأعظم لله وهو عالم له الرجح هل رجح شفنا الله اسم الله رجل نعم م. الرجح أنه اسمه الرجح يعني اسم الرجل هو الأعظم الله لا وضع فيه خلاف فيه خلاف في هذه المسألة لكن أكثر أكثر الأقوال والأثر عنا هو الاسم الأعظم هو الاسم م. الأعظم إن هو الاسم الأصل الذي يرجع إليه كل اسم. أذلت لي الله أما يأتي مثلا هو الله والذي لا إله إلا الملك والقد كل الأسماء تابعة لهذا الاسم. فهو مقدم. ورد أثر كثيرة ترجح أن الله هو الاسم الأعظم. لكن هناك ذكر في فاس هو اسم الأعظم فضلك رأيي مرام طاهر. شخص ما قال. أدرى هذا. أثبت. هي موجودة في بعض العلاه اللي عرفوا قيوم قيوم، <متعرفة> يعني خلاص مثالين الاثنين في فيه لا في غيرها كذلك، كذا غيره كذلك في الأسماء، اسم الله عالم، ففي مسألة خلاف لكن هو الأرجح، السلام والسلام، السلام والسلام، الارجح السلام والسلام السلام والسلام الأرجح سبحان الله، ها صايع من غير شويه قال تمام نفس شويه لل مش عارف ليه الرحمن أيضا اسم من أسمائه ومن وتع... اسماء سبحانه وتعالى متضمن للصفة الرحمه التي صفة من صفاته تعالى والرحيم كذلك اسم من أسمائه متضمن لصفه الرحمة أيضا إلا أن الرحمة في الرحمن صفة متعلقة بذاته سبحانه أيضا الرحمة الواسعة الشاملة وأما الرحيم في صفة متعلقة بذاته سبحانه أيضا الرحمة الواصلة أي إلى ما يشاء من خل من خلقه سبحانه الرحمن نظرا إلى صفته الذاتية والرحيم نظرا إلى صفته سبحانه وتعالى الفعليه توله الحمد لله حمدا لا ينفد والحمد وصف المحمود بالكمال سواء كان ذلك كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة والله تعالى محمود على أوصافه كلها وأفعاله كلها حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد فالمستحق للحمد المطلق والله الله والمختص به هو ولهذا كان عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال أنه حمد لا ينفد بل هو دائم والرب عز وجل مستحق للحمد الذي لا ينفد لأن كمالاته لا تنفد فكذلك الحمد الذي وصفه هو وصفه بالكمالات لا ينفد طبعا تعفيق هو مسائل الحمد, الحمد والثناء الحمد والثناء الحمد والشكر المسؤولية هي تتعلق بالفروق بين الحمد والشكر والحمد والثناء لا من أهم من الأشياء المتعلقة بمعنى الحمد أنه هو الثناء على المحمود مع كمال المحبة والتعظيم لأوضح أوضح شيء إن الحمد يكون مع كمال المحبة والتعظيم بخلاف الثناء فإن الثناء مدح لكنه لا ينزم أن يكون مع محبة وتعظيم كما هو صنيع الشعراء فالشعراء يمدحون الملوك يمدحون المراء ويمدحون من لا يستحق المدح وهم يفعل ذلك كثير منهم يعني يفعل ذلك رياء ونفاقا أو من أجل طلب الدنيا من أجل مال من أجل مكانة معينة بالنسبة للأمراء والملوك، فلذلك يمدحونهم لكنهم لا يحبونهم ويعظمونهم او قد يحبونهم ويعظمونهم لا يشترك أما في الحمد لذلك قلت الحمد لله ما قلتش الثناء أو قلت أمدح الله ما قلتش أمدح الله قلت الحمد لله لأن الحمد هنا يلزم منه أن يكون مع كمال المحبة والتعظيم يبقى في محبة وفي تعظيم مع السلام قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد صفة, صفة, صفة الحمد فيكون المؤلف صفة للحمد فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد الثانية كمال النوعية بقوله أفضل ما ينبغي أن يحمد أي أفضل حمد يستحق أن يحمده قوله وصلى الله وسلم لما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه ثنى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق والصواب قاله أبو العالية إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلى عليه في الملأة الأعلى أي عند الملائك المقربين وهذا أخص من الرحمة المطلقة هذا رجعه المقيم رحمه الله تعالى من هو هذا؟ طوله عالية الرياحي أبو العلی اسمه رفيع ابن مهران رفيع ابن مهران. وإمام من الحديث نعم. الحمد لله وصلى بعضهم نعم. هذا ابن مهران. والسلام والسلامة من النقائس والأفاد فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل بين المطلوب وزال بين مرهوب فبالسلام يزول المرهوب. وتنتقي وتنتفي وتنتف المقايس وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالة. متفهم. متفهم يا إخوان لفظ إن, إن الألفاظ في الأصل تحمل على الحقيقة ولا المجاز. على الحقيقة. على الحقيقة. لأن القاعدة ثابتة إن الأصل في الألفاظ لا تحمل على الحق. ولذلك إذا جاءت كلفظة فإنك ستحملها على المعنى الحقيقي حتى تأتي قرينة. يعني تحولها من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي بل أصل بد ان يكون في قرينه تحولها وإلا ستحملها على أصله هذه قاعدة مستمرة ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل ونستعملها كثيرا في مسائل الفقه فالصلاة هنا الصلاة للأصل أنها تحمل على حقيقتها إذا قيل طب إذن أين القرينة صرفتها هنقول القرينة التي صرفتها الأصل أن القرينة لا يلزم أن تكون مستقلة يعني كثير جدا من المسائل الفقهية يكون النص القرين الصارفة فيه في النص ذاتي لا تكون منفصل المنفصل قليل يعني نقول شيئا نحتاج إلى قرينة منفصلة تصرف ما في هذا القول أو ما في هذا الحديث لا في كثير من القرائن عشان كذلك تكون القرينة نفسها في سياق موجودة في سياق الحديث مستنبطة من سياق الحديث إما منصوص عليها ظاهرة وإما انها أنها خفية المنصوص عليها ده مسلم بالخفية محل اجتهاد الخفية محل اجتهاد العلة عندك لو ظاهرة منصوص على العلة نفسها فده خلاص منصوص عليه أما الخفية محل اجتهاد فالصلاة تحمل على معناها الحقيقي وإنما اول أولنا لاستحالة حملها على, الإيه؟ على المعنى الحقيقي. استحالة حملها على المعنى الحقيقي. القرن هنا الاستحالة؟ أيه الاستحالة. على أفضل المستفينا من الصفوة. كما في قول ثان مثلا تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. استفينا نوح. تجري في عين الله عز وجل ولا تكون في رعايتنا. ما معنا أولنا هو مع إن الأصل في النصوص الأصل في النص انها تحمل ولا حقيقة لا تحمله على المعنى المجازي بأي نوع من أنواع الزجاجة مرسل أي نوع من أنواع المجاز إلا بقارن القارنه أيضا الاستحالة هنا الاستحالة هذا ما نعم نعم والله هو في مذهب اللي هو اشتهر نصر الشيخ السلامة إيوام القيم ورحمة الله عليهما بأنه لا مجازة في القرآن ولا في لغة العرب نفي في المجاز أصلاً لا في القرآن ولا في لغة العرب في بحث الإمام الشنقيطي خاصها بالقرآن وتخصيصها بالقرآن أضعف لأنك إذا أثبتها في لغة العرب ستضطر إلى إثباتها في القرآن هذا صعب جداً أي إنسان درس لغة عربية ودرس بالذات بلاغة ما يقدرش أبداً يعني ينفي مسألة المجاز في اللغة نفي المجاز في اللغة عمنا صعب لكن مش هو ده المدخل الرئيسي عند أهل البدع يعني إحنا هم نفون سماه طاغوتا شيئا قسام القيم رحمه الله تعالى ونفى من أوجه كثيرة جدا ليه لأنه صار مدخلا لأهل البدع في تأويل كتاب الله عز وجل في تأويل كتاب الله عز وجل هو ده مش المدخل الرئيسي عندهم لكن ده مدخل من ضمن المداخل فالاصوب وليس أستريح إليه نفسي وجود المجاز في لغة العرب ومن ثم إذا كان موجود في لغة العرب هيكون موجود في القرآن هيكون موجود المجاز في القرآن لكن بالضوابط التي وضعها أهل اللغة مش هنعوجها ونحولها كما يريدها, يريدها هؤلاء لا بالضوابط التي وضعها لابد من قرية حتى تصف لذلك يحدنا بنقرر هذا في كلامنا نقول الأصل هو الحمل على الحقيقة ده هو الأصل أصل عندنا وهذا بالاصل في اللغة اما ان تحوله الى المجاز فده يعني يحتاج الى القرير بالنسبة لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم عايز بيقول تيمية عايز يقول يقول, يقول ان المجاز موجود في غط العرب مواش مجاز لكنه اسلوب لغوي أسلوب يعني مواش التقسيم ده هو بيرفضه هو عايز يقول لك ان هي ما تقسمنش الحقيقة ومجاز لا العرب استعملت هذا على معناه الحقيقي وهو هنا واستعملته هنا على هذا المعنى كذلك يبقى موجود الاستعمال ده عند العرب والاستعمال ده ايه عند العرب كده عند العرب كده كذا راي شنو استنتج يا رحمه الله تعالى الموضوع يجيك المجال اللي كنت اتكلمت فيه ركز بصوت وطبعا لا هم احترز وقالوا لذاته ما الصدق والكذب الايه لذاته قال لك لذاته اخرجنا ما كان من كلام الله عز وجل إذ أنه لا يحتمل إلا الصدق لكن لذاته لو خلى مجرد هم محط في التعريف هذا الاحترام قالوا محتمل الصدق والكذب لذاته قال قلنا بذاته لنخرج ما كان حمله على الصدق أو حمله على الكذب بسبب أمر آخر خارج عن أصل التأليف فالمسألة يعني مسألة مصاعب المسألة التسعة يعني تتسع. لكن ترجح إلي متأخرا القول به وجود المجيز كنت قديما يعني أرى قول الشيخ الشنقيد رحمه الله تعالى في المسألة دي لكن تبيني بعد ذلك أن قوله يعتبر من أضعف الأقوال إذا نفيت في وجهة نظري أن هذا القول أضعف له لأنه منفعش تثبته في كلام العرب وتنفيه من كلام الله لأن كلام الله عز وجل هو أفصح لغة العرب القرآن نزل بلغة العرب ولا لا بلغة العرب بفصيح لغة العرب نزل القرآن بفصيح لغة العرب تنفي خالص من اللغة زي ما فعل الشيخ السمتيمير بن رحمة الله عليهما وعلى كل حال المسألة ما تحتاجش نية المسألة إذا كانت محل لخلاف فيسعنا فيها الخير وده يجينا في مسألة كيف يعني توقفنا فيش عندنا مرجع على حسب القواعد التي عندنا مش نستطيع نحن مرجح قول معين بعد ما عرضنا الأحاديث والأدلة خلاص بنتوقف نقول هذه المسألة ساعة فيها ساعة على أفضل المصطفين من الصفوة وهي خلاصة الشيء والمصطفون من الرسل يقول العزم من الرسل وهم ذكورنا في القرآن الكريم في موضعين في سورة الأحزاب وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وفي الشورى شرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي والذين أوحينا إليك وموصي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء الخمسة هم يقول العزم ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ويدل على ذلك أنه خاتمهم. طيب ما فيش عندنا نص يدل على تفضيل هؤلاء على غيرهم. لكنهم ذكروا مجتمعين في هذه الآية جمعهم الله عز وجل في هذه الآية ما, ما فيش نص لا لم أقف على نص لا من كتاب ولا من سنة يدل على هذا الكتاب ذكر فيه هؤلاء مجتمعين لكن ما فيش نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولي العزم, أن أولي العزم يطلق على هؤلاء الأربعة من الأنبياء والمرسلين. وأنه إنما أطلق عليهم قول العزم لأنهم أفضل من غيرهم ما فيش نص تدل على هذا. قوله على آله إذا ذكر الآله أما إذا ذكر معه لكن نص عندنا في محمد صلى الله عليه وسلم وعندنا نص ذلك في نبي الله إبراهيم عندنا نص ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ولا هو سيد ولدي داعا لو كانوا نقارن بين نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى نبي الله موسى له فضائل والكريم، الكريم أن نبي الله إبراهيم هو الخليل ونبي الله نوحه هو أول الأنبياء هو أول الأنبياء عنه الشفاءة عنه اخبرت الشفاءة من العزب والعزب لا يوجد على في العزب الحديث, الحديث سبب في الصحيح حين يذهبون سبقا من بعد المرحب طيب ما فيه آدم هو مش مذكور مذكورا من العزب وهم خسور الله, الله عليه وفي عيسى نذكر في الحديث يقول غير إلى غير وهكذا لكن لم يذكر ذنبا كما في الصحيحين محنس أبي وغير الله حليس شبعه المشهور لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم وقال صح لا تفضلوا بيني وبين الأنبياء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحد هو خير أنا خير أن يقول أحد أنا خير من يونس بن متى نبي الله يونس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حينما يبعث الخلق حينما يبعثهم الله عز وجل بعد الموت بعد الصعق قال فإذا بموسى بنبي له موسى آخذ بقوائم العرش فكأنه تفضيل فلا أعلم هل صعق أم أنه لم يصعق وأخذ بصعقة التور لم أصعق لما تجلى ربه للجبل خر موسى إيه صحيح. في الآفة خر موسى فهذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قيل من النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أنه مفضل هذا تواضع لكن عندنا النص الذي لا يحتمل التأويل هو قوله أنا سيد ولدي آدم هذا نص لا يحتمل التأويل صدق. قوله على آله إذا ذكر الآل أما إذا ذكر معه غيره فإنه يكون المراد بحسب السياق وهنا ذكر الآل والأصحاب ومن تعبد فنفسرها بأنهم المؤمنون من قرابته مثل مثل مثل علي بن أبي طالب وفاطمة وابن عباس وحمزة والعباس وغيرهم. وقر... يعني هنا قال وعلى آله الآل تعوم الآل إذا أطلق تعم يبقى مقتصرش على آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته حينما جمع النبي صلى الله وسلم عليه وسلم علي وفاطمة الحسن والحسين ثم وضعهم تحت عباء وقال إيه هؤلاء آلي. تعموا النبي صلى الله عليه وسلم وتعموا والصح... و... و... آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم والصحابة ومن تبعهم خلاص الآل إذا أطلقت لكن هنا أرد معنى خاص لأنه, إيه؟ لأنه فصل هيقول بعد كده وعلى آله وصحبه ومن تعبد وعلى آله وصحبه ومن أيه تعطي صح مكتوب عندكم في النظر يبقى هنا آل الآل والصح ومن تعبد يعني من تبعهم من تبع هؤلاء فدل على أن الآل هنا هم خاص بآل النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة مبنية على أمرين الحب والتعظيم فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته لأنك تعظمه فتخافه وتحبه فتطلبه وأما شرط القبول قبولها فهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة من تعبد عامة, عامة في كل من تعبد لله من هذه الأمة ومن غيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قولنا السلام علينا على عباد الله الصالحين إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة وصالح الجن وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا قوله أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد فهذا مختصر في الفقه والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه ذكر بعض أهل العلم أن أما بعد قل أنها فصل الخطاب <تصفيق> قل أنها فصل الخطاب وراء بعض الأثار في ذلك أن أما بعد قال إنما هي فصل الخطاب لكن لا يصح. هل تجمع ثم شخصة؟ نعم ثم أما بعد لغتها؟ ممكن تجمع. ثم أما بعد تصح الخطاب دل هو أتهدوه فصل الخطاب؟ كنت سمع حد يقول إيش هذا أو حد يقول ماشي كلام غلط هذا تجيء نظر شكله الله زب وقتي نول حكمة فصل خطاب الفصل ده المقصود به هنا قيل أما بعد هي, هي. ورد هذا قيل أن فصل الخطاب هو أما بعد في قوله عز وجل الآن في صورة الصواب هذا قيل هذا والصواب أنه ليست أما بعد الصواب أن فصل الخطاب ليست وأنما المقصود بفصل الخطاب هو فض الخصونات والحكم لينا الناس هذا هو الأصوب الذي يعني جماهير المفسرين لكن ذكرت من ضمن ما ذكر أنها أما بعد فهذا مختصر في الفقه والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه قوله في الفقه الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله قالوا شعيب ما نفطه كثيرا مما تقول بمعنى لا نفهم يا في بالنظر المختصر لا يلزم أن يكون المختصر حذف لبعض الزوائد في الأصل لا يلزم أن يكون المختصر هو حذف لبعض زوائد الأصل حيث أنه يأتي بالمفيد من الأصل بل قد يزيد على ما في الأصل وقد يدخل أشياء ليست فيه يبقى هو حذف وإثبات مش مجرد إيه حذف مم. فحسب مش مجرد حذف فحسب وإلا فصاحب هذا الكتاب اختصره زاد أشياء أشياء وضعها في هذا المختصر زائدة عما كانت في الأصل وغير في بعض الأشياء ما صار على الأصل اللي هو المقنع كما سيتم معنا ما صار على الأصل تماما بل خالفه في بعض الأشياء وهي قليلة ومحصورة وزاد بعض الأشياء على المقنع ولذلك كان الاعتماد عليه على هذا المختصر كان الاعتماد على من حيث الشمول إذا أنه أشمل إذا أنه أشمل من المقنع يبقى الأمر الذي يريد أن يوصله المختصر لا يلزم فيه أن يكون هو أن يكون عبارة عن حذف من الأصل والاقتصار على المفيد فقط من الأصل بل ربما يخالف الأصل في بعض الأشياء وربما يدخل الزوايد على الأصل ما كانتش موجود أصلاً في كثير من المختصرات يعني أنت مثلاً أضرب لكم مثالاً في مختصرات الحديث مثلاً مختصرات الحديث مثلاً كتاب الكمال في أسماء الرجال يا عبد الغني بن عبد الله المقدسي هذا كتاب حوى أسماء رجال الكتب الستة وأقوال العلماء في الجرح والتعديل جاء الإمام المزي وهذبه في كتاب سماه بتهذيب الكمال في أسماء الرجال الكتاب حجمه على الطبعة الموجودة يعني المشهورة طبعة رسالة حجم قرابة يعني قرابة الاربعين خمسة وارفين مجلد تقريبا تمام ده تهذيب الكمال زاد صاحب التهذيب على صاحب الأصل حذف أشياء وزاد أشياء هذب بالحفظ ابن حجر تهذيب الكمال في كتاب سماه بتهذيب التهذيب تهذيب التهذيب زاد فيه كثيرا عن الأصل وجاء الكتاب نحو ثلث الكتاب الأصل يعني الكتاب مثلا مثلاً في الطبعة المفروضة بتاعته يبقى حوالي حوالي عشر مجلدات حوالي عشر مجلدات حذف أشياء كثيرة وأضاف زيادات كثيرة زيادات كثيرة على أصل الكتاب الذي يذكر الأصل ثم يضيف هو ياخد قلته ثم يذكر بعض الزيادات هذه طريقة او هذا العمل يدل على أن الاختصار ليس كما هو متبادر إلى الذهن هو مجرد اختصار من الأصل فقط. زيادات في الرجال شحنا ولا في الكلام في الجرح والتعديل. أش في الرجال يعني وزودش أحد أحد اللي زود في الرجال. لا وربما وربما يأخذ أيضا على الإمام المزي رحمه الله تعالى. مثلا المزي يقول روى عنه فلان وفلان. يقول الحافظ وروى عنه أيضا فلان وفلان زاد لأن ذا المؤثر أصلا في في الحكم على الرأي بالجاهل أو بغير الجاهل. خلاص. طيب. من مقنع الإمام. ما اسم الكتاب الاصل الذي اختصر اختصر منه منه الزاد اسمه كتاب اسمه كتاب للموفق رحمه الله ده في في في يعني في جمله كده من ال... شويه كده من, ال... من الشرح كنت بدني نعمل اسئله على كل جزئية بحيث ان انت وانت بتذاكر بعد كده يبقى عندك سؤال سؤال السؤال ده تحله وان شاء الله ممكن يجي لنا من امتحانات يبقى من الاسئله تي. لكن ما تلتش يعني الموضوع ربنا يسهل لكم وهو لقب, لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب ولكن بدون, ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرة وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين ولكنه نعم نحن نعلم الله قوله الإمام هذا من باب التساول بعض الشيء لأن الموفق ليس الإمام أحمد أو الشفعية أو مالك أو أبي حنيفة لكنه إمام أنا شايف أنت بتغرفين آه قوله الإمام طيب ما يشتضر لكنه إمام مقيد آه يعني هو قال من مقنع الإمام من مقنع الإمام الموفق مقنع الإمام فقال الإمام الإمام إذا أطلق يقصد به الإمام المطلق أم الإمام المقيد زي المجتهد؟ المجتهد مطلق والمجتهد مقيد خلاص المقصود بالعند الإطلاق يبقى الإمام المجتهد المطلق عند الاطلاق يقصد ما يقول فل... الإمام فلان يقصد به إيه إنه أو أو يقال الإمام الفقه مثلا يقصد به الإمام المطلق اللي هو المجتهد المتفاز التجاوز يعني ما بالتجاوز لكن إنه إمام مقيد له من ينصر أقواله وإمام يأخذ... مقيد يعني معناه إنه هو مقيد أول حاجة في المذهب في مذهب بعينه ثانيا أنه يعني ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق مرتبة الاجتهاد المر له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشباهه فإنه لم يصل إلى درجتها لم يصل إلى درجة من حيث من حيث كون الإمام أحمد رحمه صاحب مذهب برأسه خلاص الإمام أحمد صاحب مذهب لكن هذا مجتهد داخل المذهب يعني الإمام أحمد هو الذي جمعوا آراءه فجعلوها مذهباً جمعوا آراءه الفقهيه يبقى إذن هو اجتهاد غير مقيد لكن الإمام موفق مقيد بإيه؟ بمذهب الإمام أحمد هذه من ناحية خلص. من ناحية الثانية أنه في درجة الاجتهاد ما بلغ درجة الاجتهاد الأيمى الاكابر مقيد بالمذهب أشيحنا وإن أشيحنا وإن أشيحنا الأصل الأصل إن هو تقريبا موافق لواحد في جل المذهب تقريبا تقريبا موافق لمحمد لكن لكنه اجتهد في المذهب بمعنى أنه يأتي بأقوال بالذات مثلا في كتاب زي كتاب المغنم أصلا ينظر إلى الكتاب الكتاب الكتاب المقنع مثلا أو الكتب هذه دين على المذهب على مذهب الإمام أحمد ينروح عليه عن أقوال وأنا أفيدكم أن الإمام أحمد قد يتكلم في المسألة الوحدة بخمسة أو ستة أو سبعة أقوى هذا بيحير, بيحير شوية في المذهب يعني إحنا هتلاقينا مثلا ممكن نخالف المذهب من حيث تقرير صاحب زاد المستقنع للمذهب ممكن نخالفه لكن هتلاقينا موافقين للمذهب في رواية أخرى أو على قول إمام الأئمة المجتهدين في المذهب ففي بعض الكتب المختصرات هؤلاء مقيدون فيها بالمذهب كالمقنع وغير والكافي كلمة تمام؟ لكن في المغني وإن كان وإن كان هو غالبا لا يخرج عن قول إمام أحمد إلا أنه لا يخرج عن قول إمام أحمد بعد النظر في الأدلة ونقل أقوال, ونقل أقوال الأئمة الآخرين وبأدلتهم ومناقشة أدلة الأئمة لكنه بلغ مرتبة الاجتهاد الأئمة دول بلغ مرتبة الاجتهاد هم قوله الموفق أبي محمد ما اسم الإمام صاحب الأصل وما هي الكتب التي صنفها على مراحل العلم وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرة ولو كتاب فقسمه الكافي يذكر القولين أو روايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين ولكنه يذكر الدليل والتعليل إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد نعم إذا في الأول بدون بدون دليل. الثاني مثل الأول لكن لكنه يحله بالدليل. ولو كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف. هذا فيه اجتهاد منه رحمه الله تعالى لكنه في الغالب يكون على المذهب كذا. ولو كتاب العمدة في الفقه وهو مختصر على قول واحد لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. وهو ولو كتاب العمدة في الفقه. العمدة في الفقه هو مختصر على قول واحد لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام تمام وربما ح... وربما حذفت تمام حذفت لا حذفته الكلام له ولا الأصل وربما حذفت منه مسائل نادرة نادره الوقوع وزدت على وزبت ما على مثله يعتمد يعني وانا بكت بكتب بالقول بالقول بالخط المتسق الخط ده هو ايه؟ قابله ممكن, ممكن أحيانا تذكرس لكم ده معنى أنه كلام الماتن تمام؟ فضل كيف كانت طريقه صاحب الزاد في الاختصار قوله وربما حذفت منه مسائل منه الضمير عائد على المقنع قوله نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه يعني صراحة لعلي ذكرت لكم في مقدمتين التي ذكرنا فيها بداية الفقه ذكرنا أن باب الاجتهاد قد أغلق بعدها أولئلأ إيمة بعد زمن الأئمة الأربع بعد هؤلاء قد أغلق باب الإجتهاد سبب أغلاق باب الاجتهاد من ضمن الأسباب التي ذكرها العلماء من ضمن الأسباب التي ذكرها العلماء في غلق باب الاجتهاد أن الأئمة سبقوا زمانهم من حيث الافتراض. أنت تجد مسائل يفترض يفترضها بعض أولئلئنما لم تحدث. ما شوفارسين. طيب إذا في بعض المسائل يا إخوة افترضاء أئمتنا لم تحدث في زماننا. لكنهم تقدموا بها على زمنهم فسبقوا إنها لو حدثت في المستقبل لو استجدت بعض الحوادث فجعلوا يفترضون ويؤلفون مسائل معينة ربما تحدث ربما قد تحدث وربما ألفوا مسائل ووضعوا لها أجوبة في الفقه يعني ممكن تستطيع أن تقول لن تحدث, لن تحدث ممكن تقول تجزم تقول لن تحدث أو حدوثها ضعيف جدا. زي ما يقول لك مثلاً مسألة لو أن إنساناً يحمل كيسا فيه فساء ما حكمه؟ فساء ما حكمه؟ هل هو نجس؟ أم غير نجس؟ هل يتركه؟ طلع وضعوا الدانه طلعوا تركه مسألة زي كرة مثلاً مسألة موجودة أوجر الفقه هذه مسألة بعيدة القدود يتوسعون الشافعية يتوسعون كثيراً والحنفية السفعية أكثر من ناحية الفراض, الفراض المسائل أكثر المسائل أكثر الشافعية زمانهم وفي نفس الوقت جاءوا بمسائل ربما هي نادرة هو عبر عنها بالنذور نادرة الوقوع فحذفوها أفضل من تركها إذ تركها شغل للرأس والفكر من غير فائدة فالأولى أن تأتي بالمسائل التي تحتاج إليها فهذا كان من مميزات فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنهم أن فقههم كان واقعيا فقه الصحابة كان فقها واقعيا ما كانت عندهم مسئلة الافتراض لمساعدة لكن الموجود عندهم الآن يأتون له بأدنى من كتاب ربنا أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهادهم يعتمد والمعنى زدت من المسائل أشياء, أشياء مهمة يعتمد عليها نعم اذا هنا زاد ولا لا زاد حذف وزاد حذف وزاد إذا هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور الأول الاختصار على قول واحد الثاني حذف المسائل النادرة الثالث زيادة ما يعتمد عليه من المسائل إذا هو يعتمد على القول المترجح عنده في المذهب فقط هو الذي يذكره بغير أدلة ولا ذكر قول ثاني هو بيذكر القول الذي ترجع عنده فحسب إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت قوله والأسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت يعني هنا بلئي وربما حزفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد ليه حزفت إذ الهمم قد قصرت سبب حذفه لهذه المسائل أن الهمم قد قصرت <تصفيق> قوله قد كثرت ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد وأنه كلما قوي الصارف ودفعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين أجر العمل وأجر دفع المقاوم المقاوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أيام الصبر للعامل فيهن أجره خمسين من الصحابة لأن هناك أسبابا مثبتة كثيرة ولكن إذا أعرضتها فهذه مصيبة. هذا الحديث مختلف في صحته والله. بعض العلماء صحيحون بعض العلماء. نعم عند حضورك. عند هذا. إن شاء الله هذا قول من الله الله. والذنوب. في النص تاع جل 25 الحديث ما هو ده الموجود ده في أجو 50 من الصالح نعم حيث لا أجو من بس ما فيش في 50 50 من الواحد من 50 صلى الله عليه وسلم تجدون على الخير صحيح صحيح موجود ماشي والذنوب من أكبر ما معظم لنا موجود المخرج ونظر فيه صحتنا بعض تقريبا جل الأحاديث الموجودة إن شاء الله إنما تفهم كلها معتمد عليها في التصحيح والتعائف لكن لعالي لما كتبت أنا عهدي به قديم شوية فأنا أعرف إنه مختلف فيه والذنوب من أكبر العوائق قال الله تعالى فإن تولوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وهذا دليل على أن تولي الإنسان, تولي على أن تولي الإنسان عن عن الذكر سببه الذنوب ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله بالأمر يعني سبحان الله هنا إخوة فإن الطالب في جهاده وأنه كلما قوي الصالف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين كلما كثرت الانشغالات وكلما كثرت الحاجات وكلما اجتهدت أنت وسرت في الطريق فلم تحد يوندا ولا يسرى مع كثرة المشاغل فإن هذا شك سيكون أعظم لأجلك سيكون هذا أعظم لأجلك كلما وجدت بعض الصوارف او المثبطات الصوارف أشياء تصرفك عن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله عز وجل كلما كثرت هذه الصوارف وسرت انت في الطريق واجتهدت ان لا تحد عن هذا الطريق لا شك ان الأجل سيكونوا أعظم كلما كثر المثبتون حولك الذين يؤذون لك ألا تسير في هذا الطريق فاجتهدت أنت واستعنت بالله شكل هذا إيه؟ جهاد صحة ولا لا لا هذا جهاد نفسي. ومع صغر حجمية حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هنا فإلهما يخونا جدا والله أحبوان أن نتذكره وهذا لنعلى أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الظنوب ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله عز وجل الأم ييسر الله عز وجل الأمر. أن الذنوب من الأسباب المثبطة الذنوب والمعاصي من الأسباب المثبطة وهي من الأسباب الصارفة كذلك عن العلم وكنت أتعجب جدا لحال إيمتنا تقرأ في تراجمهم وسيرهم وأسخوان يعني استقرأت كتب سيرهن وبناء إن ذهن رحم متعارف يعني عظم جدا، فأنت إذا استقرت حال هؤلاء الأمة وكيف كان كانوا كانوا يبذلون من وقتهم ومالهم لله عز وجل من أجل طلب العلم لله عز وجل ثم تجد أنهم كانوا عبادا تتعشى إحنا مثلاً ينصرف طلب العلم ومثلاً أو طلب الحديث يقول لك ده في الحديث والجرح والتعديل في القلب في قسوة يعني تضعف وتصحح وتحكم على ده وتحكم على ده فيحصل قسوة في القلب تتعجب أشد العجب لما ترى أحواله بل أنا أذكر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن وهو محمد بن إدريس اللي هو أبي حاتم الرازي عبد الرحمن المحمد النبي حاتم كان يقرأ في كتاب أبي في كتاب الجرحوة هو الذي صنفه لكن كل الكتاب أسئلة لأبيه وأبي زرع فكان يقرأ في كتابه فجاءته ورقة وهو يقرأ وفي المجلس آلاف يجلسون يستمعون إلى قراءته فجاءته ورقة فإذا بها كلام لأبي زكريا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى قال فيها إن نتكلم في أقوام يعني نطعن بنطعن في أقوام حط رحالهم في الجنة منذ مئتي عام يعني ربما نطعن في رجل وهو من الصالحين وقد كتبت له الجنة إن نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة منذ مئتي عام تعلمون يا إخوة أن الكلام في الرواة مش كله يتعلق بالعدالة هناك يتعلق بالضبط ولذا فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أدركت سبعين أو أقواما عند هذه الأساطين يعني في مزل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم لو تمن على بيت مال المسلمين لكان به أمينا لكنهم ليسوا من أهل الحديث هم عباد وأهل صلاح وتقر ومع ذلك هم من أهل الحديث يعني من ناحية الحفظ والكلام ده لا وورد أيضا يحد النبي كثير أنه قال ما رأيت أحدا أكذب في الحديث من الصالحين، أكذب في الحديث من الصالحين، فقال مسلم وهو روى هذا الكلام في مقدمة صحيحه قال يجري الكذب على ألسنتهم ولا يقصدون بمعنى, بمعنى بمعنى أن المرأة إذا غلبت عليه العبادة انصرف إلى العبادة وترك المذاكرة، ترك المذاكرة هو حفظ جملة من الأحاديث، ثم انصرف إلى العبادة. فغلبت عليه العبادة وانصرف عن المذاكرة ترك المذاكرة حصل عنده اختلاط يركب هذا الاسند على هذا المتن هذا المتن على الاسند قصداً ولا اختلاطاً اختلاطاً على غير قصد فيتهم بالكذب يقول فلان كذب أو فلان متهم بالكذب متهم بالكذب ليه؟ لأنه ركب اسند على هو لا يتعمد ذلك فعبد الرحمن بن ابي حاتم لما جاءته هذه الورقة وكان في يده كتاب الجرح والتعديل سقط الكتاب من يده وبكى وترك المجلس رحمه الله فاحنا بنحتاج نقول ده كانوا عندهم قسوة أبدا والله لو قرأت في تراجمهم تتعجب تتعجب انتوا وكيع بن الجراح وكيع وكيع بن الجراح هذا امام للام الاسباط الاكابر كان إذا نزل لقبه عبد الرزاق الصنعاني بالتنين بالتنين لأنه إذا نزل مكانا أحرقه يعني إذا نزل مكانه الطلاب يجبوا على يسيبوا كل العلماء الموجودين يجبوا على مين على يحيى على وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى قرأته في ترجماته عجب منها أنه كان يختم القرآن في كل, في كل يوم في كل يوم فكان ينتهي منه عند العصر فيخرج للطلاب للحديث وأنه كان يصلي في صلاته ويبكي حتى سقط مرة مغشيا عليه فأصيب بجرح عظيم ظل شهورا وهو يقرأ أغشي عليه وهو يقرأ القرآن وهو للإمام وأئمة الجرح والتعديد يحيب المعين وبحات الرازي وأبو زرعة الذي نقل له عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال علمت أن رجلا بالري يكنى بأبي زرعة يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ايده وجعل أحمد رحمه الله تعالى يدعو لأبو زرع وبعدين لما نزل أبو زرع عند الإمام أحمد الإمام أحمد قاعد يذكر معاه ويصغير بالنسبة له يعتبر طالب من طالب نجيب رحمه الله تعالى كان احمد رحمه الله وطعالى يدعو له لو قرات عن عبادته وتقواه وخشيته لله عز وجل وأبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل اللي هو قالوا عنه أن من وثقه أبو حاتم فحسبك به خلاص ما معنش تكلم فيه ليه؟ قالوا لأنه شديد عنده شدة في الجرح شوية قال على مسلم بن الحجز صحيح الكتاب صحيح مسلم صدوق قال عنه إيه؟ صدوق مسلم الإمام مسلم صحيح الصحيح قال عنه الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى صدوق ومع ذلك تقرأ في ترجمته العجب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أداء عجب لوحدنا لو قرأت ترجمة الإمام البخاري تتعجب الذي لم يغتب أحدا منذ بلغ الحلم قال ما اغتبت أحدا بل حدث له موقف عجيب جدا أذكره أيضا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحد المحدثين حدث بحديث وكان الإمام البخاري جالس من شيوخه فكأن المحدث أعجب بهذا الحديث يعني حس أن الحديث يعني عظيم تفرط به أو اجتهد في تحصيله ففرح بالحديث فتبسم البخاري, تبسم البخاري ثم ذهب إلي قال لقد فعلت شيئا وأريد منك أن يعني تحللني منه قال ماذا صنعت قال حدثت انت بحديث فتبسم فقال يا ابا عبد الله انت في حل من اي شيء تساله او تصنعه او تقوله فيه شوف يعني حاجه يعني ايه ده اتبسم بس مجرد تبسم ربنا سبحانه وتعالى تعرف بان ربنا حباهم العلم بسبب تقواهم وبسبب ورعهم وبسبب قربهم من الله عز وجل احنا, إحنا بقى نقول لك لا ما ينفعش اصل المحدثين أو الكذا دون قسوة فين القسوة دي والله ما رأيتها ابدا والله يا أخي لو قرأتهم في التراجم لا ترون إلا رقة وقربا وعبادة وخشية وورع لله عز وجل خلاص وخوفا من الله لا ينقضون أحد أما اللي احنا العصر نحن احنا فيه والصورة التي ظهرت الآن ان راجعون في الطعن في أهل العلم ونقد المشيخ بصورة نعوذ بالله من حالها ولا شكرا يُك ال الأصح صحيح وفي صحيح, صح؟ صحيح وأصح صح ال الأصح يُكَنَّ يُكَنَّ تُمْقَل يُكَنَّ هُوَ الْجَسْرِ آه ما شانك بول بوله صحيح وأصح ال اثنين كلاهما صحيح لكن تون تقريبا الأشهر ممكن. والأكثر يُكَنَّ ومع صغر حجميه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم يعني هو حوى خلاصة الفقه حوى خلاصة الفقه مش معنى خلاصة الفقه أنه باختصار لا هو اختصر حذف الأدلة حذف اختلافات المذاهب لكن تقريبا حوى لك مسائل الفقه تقريبا جل مسائل الفقه معظم مسائل الفقه ستجد موجودة في هذا الكتاب. بزيك إحنا بنرجع نشرحه بنشرح الكلمة كلمة وقال كذا ونبدأ إنك وقال كذا نشرح إيه؟ هذه الكلمات. تفضل هو جمع وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب ودليل الطالبي أحسن من هذا ترتيبا لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. يعني هو الكتاب دليل الطالب من ناحية التنسيق والتنظيم ومن ناحية استحضار الطالب له في التقسيم التقسيم أحيانا أحيانا أو الأصل فيها أنها تكون معينة للطالب خلاص الأصل فيه في التقسيم لكن أنت ما يجيلك كلام كده يعني ناثر من غير تقسيم ولا ترتيب ده بقى فيه صعوبة صعوبة شوية لكن مع ذلك كثرة التقسيمات الولع, الولع في التقسيم صراحة يصعب العين تلاقي مثلا يقسم الحاجة إلى تقسمه وقسم وقسم وتقسمه وتقسمه تشوف تقسم كثيرة جدا عندك فعشان تحض بها فيه صعوبة لكن الأصل في التقسيم أنه يعني يكون أقرد إلى الحفظ وأكثر ترتيبا واستعبارا وهو حسبنا ونعم الوكيل والحسب بمعنى الكافي وكل من توكل على الله فهو حسبه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا توكل عليه فليس الله حسبه، بل هو موكل إلى من توكل عليه، والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر. فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. ونظير هذا في القرآن قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين انقذ في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فقمشهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب وهو النجاة قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد لا حمدا لا ينفد افضل ما أفضل ما نبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المستطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموثقي أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطه عن نيل المرادي قد كثرت ومع صغر حجمه ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيد هذا الجزء اللي احنا خلنا احنا احنا احنا نعم احنا. احنا احنا عشان يبقى ايه. يقرأ في يعني لو لو الواحد الشغل قرأ مثلا في الكافر يعرف منه مثلا الروايتين في المذهب وفي أو الكتاب المذهب يعرف القول الارجح لكن ممكن. طب. تفضل تفضل لكن بالنسبه لنا يعني نحن نذكر في الشرح لو لو خالفنا بنذكر القول الارجح مع دليلنا وبيكون هذا ايضا يترجح عندنا خلاف ما ترجع له في المذهب في المذهب فإذا وجدنا وجدنا قولاً للإمام أحمد رحمه الله يوافق ما رجحنا نأخذه نقول ب إحنا الحمد لله ما خرج أيضاً عليه ما خرج نص بقول من رجحه من أئمة المذهب أو من محقق المذهب فالقول اللي يوافق الأدلع عندنا بعد الترجيح ونجد له قول في المذهب بنأتي بالقول اللي موجود في وربما نأتي مثلاً نقول هذا في اختلاف الذي رجحه صاحب الأصل ونأتي بقول ثاني أرجح من هذا القول مؤيد بالدليل كذلك وبكلام أئمة المذهب المعتبارين أو المعتمدين في في الترجيع هم يعني يقال عنه مثلا محقق المذهب محقق المذهب صدق رحنا شخنا بندرس مع حضرتك ممكن ممكن نقرأ في جدول تاني دولة نقتصر عليه والله إن شئت أن تقرأ ورأي أنك تقتصر على هذا الكتاب الآن. رأي أنك تقتصر على هذا الكتاب ليه بحس إن أنت متت شعب وتشتت نفسك أنشئت إنك تقرأ في ح في يعني أوسع أنشئت إنك توسع لكن الذي أرى بحس إن أنت يعني تضبط وتتقن ما أخذناه وإن شاء الله عز وجل سيكون فيه كفاية في هذه المرحلة بحيث وأنك تستطيع بإذن الله بإذن الله تعالى إنك تفتح ك كتاب بعد أنت من هذا الكتاب أي كتاب يتعلق بالمذهب الحنبلي كألغاز لكن من ناحية المسائل إن شاء الله يكون يعني المسائل في أي كتاب يعني بعد كده المغني سهل جدا. نحن ندرس المغني بعد هذا الكتاب لكن كل كتاب له طريقة في الدراسة مش مجرد أنا بس يعني رقيت إلى المغني العلم مش في الرقي إلى المغني لكن العبرة في التعامل مع كتاب ككتاب المغني حينما أصل إلى مرحات المغني من المفترض يكون اصبح عندي علوم الالات اصبحت قويه جدا ويكون عندي ملك الاستنباط والنظر اصبحت قويه علشان لما اخد المغني مش هقول ولا انا وخلاص اجي في الاخر بعد ما ما يذكر ولا انا كذا او ما اقول ولا انا كذا يبقى انا مثلا ايه رجعت مرجح صاحب المغني صاحب المغني هو اي ولا انا كذا قلت ايه يبقى انا في الاخر من الفرق يبقى انا كنت المغني واحفظ المسائل بادلتها وخلاص قوله في مذهب أحمد عرف المذهب وعرف المذهب عرف المذهب وما وماذا يقصد يقصد العلماء به المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زماني أو الذهاب نفسي وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل وما تقايل به فلو تغير قوله فمذهبه الأخير واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران الأول المذهب الشخصي الثاني المذهب الاصطلاحي لكن أخر معزرة بس يعني في في الجزئي اللي وذكرها جزئ يعني جزئيا يعني دائماً استحضر هذه الجزئية مسألة من الشواغل والأمور التي المثبتة قد كثرت استحضر دائماً هذه الجزئية أنت إذا كثرت حولك المشاغل والمثبتات فاستعن بالله عز وجل استعم بالله واعلم أنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيراً وهذا أمر الله ملموس جداً الواحد كان في شدة الانشغال بأمور الدنيا وأمور معينة ثم يفرق من وقته لله عز وجل لله داسا في عمل دعوة أو عمل علم ولا سيما في, في, في, في أمور العلم والتحصين أن الدعوة تحتاج إلى علم تحتاج إلى حرس حدود من يقومون بخدمة الإسلام ويقومون بالذب عن هذا الدين ولا سيما في هذه الأزمنة اللي بلأت للحمد لله أن الأمور تفتح علينا ويجلنا من هنا ويجلنا من هنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فنحتاج إلى جنود عندهم آلات وعدد يستطيعون من خلالها أن يدفعوا عن الدين مش مجرد بس الأمر يبقى كده دعوة التمليغ أو دعوة تخذ واحد تدخله بس المسجد لا, لا احقر من هذا بعد الله لكن هذه مرحلة وذلك إيه مرحلة تحتاج إلى طلاب علم طلاب علم عندهم تأصيل علمي قوي يبقى في الدعوة يستطيع فعلا أن يكون هذا جندي زي ما شروس دائما ينادي هذا الأمر حارس الحدود يكون عندك فعلا جندي قوي مهيئ أن يدافع عن دين الله عز وجل وأن يصد تلك الشبهات التي يريدها هؤلاء على الدين حتى تعفت بين الناس تقدر تعفت بين الناس ما يكون في شبهات قد أوردها البعض على عامة الناس تستعنت أن تجيب عن هذه الشبهات فكلما ضاق وقتك وجدت صوارف ومشاغل فاستعن بالله عز وجل استعن بالله. ولا تترك العمل الذي تسير فيه فإنك ستجد بركته لا محال بإذن الله عز وجل واستحضر إن ربنا سبحانه سيعوضك يا خير أمين. لازم هتلاقي تيسير من الله وجل بدأ هنا يتكلم عن المذهب ها؟ والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا الأول المذهب الشخصي الثاني المذهب الاستراحي والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشفعي أو أحمد أو ما يشبه ذلك فالمراد المذهب الاستراحي حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه ولكنهم يجعلون مذهبه ما عليه يعني أحنا تكلمنا في هذه المسألة، وأحنا بتكلمنا السلف في في المقدمة اللي إحنا ذكرناه في الأول. المذهب الشخصي اللي هو ما ذهب إليه الإمام يعني له أقوال في تلك المسائل. قال أحمد سألت أحمد وأحمد قال كذا في مسائل عبد الله، قال في مسائل صاحب، قال في مسائل إسحب وهكذا. يسأل أحمد عن مسألة من المسائل فيجيبه رحمه الله تعالى عن هذه المسائل. تصل وجهك؟ تصل وجه. مثلاً. مثلاً. مذهب, مذهب الشخصي. المذهب الشخصي هذا المذهب الشخصي حين إذن أقول أستطيع الآن أن أقول في مسألة وقال أحمد رحمه الله لكن انت هتترك تقول في بعض المسائل وفي مذهب الإمام أحمد لأنه ممكن يكون أحمد ما قالش المسألة ممكن يكون أحمد ما هذه المسألة بل ربما لم يتكلم بها أحمد بل الأشد من ذلك أنه ربما خالف مجتهد المذهب قول أحمد رحمه الله واتفقوا على قول في هذه المسألة ونسبوها للمذهب أصبح المذهب مش قاصر على شخص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل المذهب يحتوي قول الإمام أحمد وقول أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ده وجه الوجه الثاني ما قررناه قبل ذلك في مسألة التخريج الذي هو يعتبر قرير القياس لو يعتبر ايه <تصفيق> احنا قلنا ايه الفرق بين التخريج والقياس احنا قلنا القياس قياس, قياس فرعنا على اصل بينه وعنته مشتركه تمام الاصل بيكون في ايه في في الدفل في الدفل نص. نص. نص. <تصفيق> الاصل في النص نص الاصل يكون ايه أصل. نص طب والتخريج على قوه على اصل المذهب، اصل قول الامام على على اصول الامام اللي نعم يعني عارفها. نزل قول الامام منزلة النص ثم قوس عليه خرج على قول الإمام الإمام أحمد له قول في مسائل مسائل ربما تكون هذه المسائل فيها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون اجتهاد من الإمام رحمه الله فتاتي مسألة حادثه فعايزين يقيسهم فيقوم في يخرجهم لما في تسمى به بالتخريج على المسأل فيخرجون على قول أحمد رحمه الله تعالى مسألة من المسائل الحادثة ويضفها لماذا تدخل المذهب؟ هل نستطيع أن نقول؟ قال أحمد لذلك تحترز أنت. متى تتكلم عن مسائل في المذهب؟ ما توشق قال أحمد إلا إذا وقفت على نص كلام أحمد. أمر ثالث إن هما أحيانًا ربما. قولي من أحمد نعم. ممكن ينسب القول إلى أحمد. ما توشق قال أحمد. هما هما الإتباع أحمد. إذا نسب القول إلى يبقى هما أتوا بقول أحمد رحمه الله. لكن هما بيقولوا إيه؟ وهذا شبيه بقول أحمد كذا. وهذا مخرج على قول احمد في المساله الفلانيه أنه قال كذا وربما اصل هو ممكن يخرج يخرج على قول احمد وكن احمد رحمه الله تعالى كانت له علة معينه في هذه المساله وما تكونش متوافقه في الايه في الاصل ما تكونش متوافقه في في الفرع اقصد ما تكونش متوافقه في الفرع اللي هو قص على اصل القول عشان كنا ما ينفعش تنسب هذا لأحمد ما تقولش قال احمد كذا ما تقولش قال الشافعي قال الشافعي لا قل إيه وهذا مذهب الشافعية وهذا مذهب الحنابلة احتراز من ان تنسب قولا لأحمد أو للشافعي او لأبي حنيفة لم يقله تعرفون أن أصحاب الإمام ابي حنيفة رحمه الله تعالى قد خالفه بالذات أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني قد خالف الإمام ابو حنيفة رحمه الله في حوالي المذهب مذهب يخالفه في كم هائل جدا من المذهب ومع ذلك ما تأتي بمسائل التي جاء بها محمد وتأ بها أبو يوسف تله الحنفية صح الحنفية ذهب الحنفية إلى كذا تيجي أنت بقى تبحث بحث مستقل وتريد أن تحرر المسائل لابد أن تحرر الراجح في المذهب وده هيتعبك شوي إذا كنت عايز تبحث بحث بطريقة قوية علمية ما أنت تيجي تيجي مثلا بتبحث في أقوال الأئمة في المسألة فوجدت قولا للشافعية تدخل قوة الشافعية فترى فإذا بالشافعية قد اختلفوا داخل المذهب على هذا القول يعني ممكن بعضهم يقول به وبعضهم يقول بخلافه وهؤلاء ينسبون هذا للشافعي وهؤلاء ينسبون هذا للشافعي بل الأعجب من ذلك أن تختلف الروايات في القول الواحد عن الإمام الواحد بالإيجاب والسلب فتجد مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما ينقل عنه عبد الله ينقل عنه شيئا وممكن نفس المسألة ينقل عنه مثلا مهنة قول ثاني ممكن نفس المسألة ينقل عنه صالح قول ثالث طبعا نعمل أيهود هذه الأقوال زي ينظر أنت تحتاج في مثل هذه الأقوال إلى الرجوع إلى أئمة المذهب الأئمة المحررين في المذهب من الأئمة المحررين الذين عندهم الذين عندهم قوة في التحرير ابن قدامة رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تميم شيخ الإسلام ابن تميم رحمه الله تعالى شيخ يقول عنه محقق شيخنا شيخ, شيخ الحزمي يكره هذه القولة جدا يقول أنا أكره قولة محقق يعني وفلان هو المحقق في المذهب لأنك أحياناً تخالف قوله فإذا قلت أن فلان هو المحقق يعني يعني أن قوله هو إيه اللي إيه؟ محقق من الحق ها؟ إنه هو الصواب ثم أنت تخالفه بعد ذلك إذا أنت جعلته محققاً وبعد ما تجي خالفته يبا يبلش إيه بلش منه خالص إذا تقول فلان محقق يعني بنتكلم باعتبار ما ينسب يناسبنا. يعني المرجحين مثلاً عندهم قوة في الترجح كذا الحافظ ابن رجب لكن أقواله ستجد أن أقواله قليلة حافظ ابن رجب ما رأيت أقوى من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تحرير أقوال الإمام أحمد في الجزء الصغير عشر مجلدات اللي هو شرح فيهم فتح البال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يحرر مذهب الإمام احمد بقوة ويبين ضعف بعض الناقلين عنه يعني يقولوا هي وأما مهنة فلا يعتمد مثلا فلا يعتمد عليه في المذهب وأما أقول فلان ففيها ضعف في نقله عن الإمام أحنا طيب الاختلافات اللي بتحصل دي إزاي إمام أحمد يقول بقول يعني يقول بقول ثاني مضاد لهذا القول إما أن يكون أحد القولين قد نسخ الثاني وإما أن يكون نحتاج إلى توفيق ما فيه تعارض ونوفق إزاي بين المتعارض إما أن يكون فعلا قول نسخ القول الثاني وإما أن يكون أحد هذه الأقوال ضعيفة من حيث النقل نقلها مش من المعتمرين والمعتمدين المعتمد عليهم في تحرير كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى وإما أن يكون الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل سؤالا بصيغة وسئل سؤالا بصيغة أخرى فأجاب على هذا السؤال بوجه وأجاب على هذا السؤال بوجه فتحتاج أنت أن ترجع إلى أصله إلى أصل السؤال الذي سؤله أحمد وتحتاج كذلك إلى أن أن تحرر قولا الإمام أحمد يعني تأتي بقوله تقرأ كلام الإمام أحمد نفسه خلاص ممكن يكون هذا أيضا من ضمن الأشياء ال التصرف المذهب يكون اجتهاد في فهم كلام الإمام أحمد الإمام يجتهد في فهم كلام للكلام الإمام أحمد فإحمله على إيه؟ وجه معين ما يكونش هذا قصد ل الإمام أحمد وهذا موجود كثيرا تجد مثلا بعض المحررين يقول ونقل فلان كذا وهذا فهمه كذا في الشافعيه وقال البويطي كذا وقال ابن ربيع قال كذا وقال فلان كذا ويبدا يختلف كذلك في قول امام مالك رحمه الله وقال ابن قاسم في الراجح امام مالك رحمه الله كذا لكن خالفه مثلا فلان خالفه ابن وهب ها ويبدا يحصل اختلاف بين الاصحاب في نقله بكلام الإمام مالك. بالصورة لا ذكرتها دي إما أن يكون الإمام اجتهد وله أكثر من قبل إما أن يكون أحد الأقوال ناسخة للقول الثاني وإما أن يكون الناقل نفسه متكلم فيه ليس من أهل التحرير أو يعني ليس من من يعتمد عليه في نقل المذهب وإما أن يكون السؤال الموجه للإمام قد اختلف فأجاب هنا بإجابة وأجاب هنا بإجابة ومراد المؤلف هنا بمذهب, بمذهب أحمد المذهب الصلاحي كتاب الطهارة عرف, يا ولا؟ <تصفيق> <تصفيق> عرف الطهارة لغة وشرعا وهي ارتفاع الحدث قوله كتاب أي مكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة والطهارة لغة النظفة طهراء الثوب من القذر يعني تنظف وفي الشرع تطلق على معنيين الأول أصل وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من طهارة البدن بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال تعالى إنما المشركون نجس يعني هنا الطهارة أطلقت على معنى حقيقي وعلى معنى مجازي المعنى قال الأصل هو طهارة القلب من الشرك والغل والبغضاء وقيل أن في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر أي قلبك فطهر أيقل، بل كثير جداً من المفسرين قالوا بهذا المعنى، أن ثيابة المقصود بها قلبك خلاص؟ قيله. أنا قلت قيل. صوت طبيعي. كثير من المفسرين قال هذا. نعم. لكن... قيل صوت ضعيف. كثير من المفسرين قال هذا، فأنا بقول قيله لأن القول ده عندي مرجوح. خلاص؟ اذ الاصح الذي قد اتفقنا عليه أن يحمل المعنى على حال حقيقته أن يحمل المعنى على حقيقته لكن كثير من المفسرين قال ثيابك فطاهر قلبك فطاهر لا توافق المعنى عندنا هنا انه تطهر قلب من الشرك والضلال ومن كل هذه الاشياء التابعه بعد الشرك ومن قوله تعالى انما المشركون ناجاسون هذا مختلف فيه ليس هذا محل تحرير. لكن هذا مختلف فيه هل نجاسة المشركين نجاسه حسيه ام انها نجاسه من هذا الباب عن هي المعنويه المعنوية أو المجازية أنا ألعبكم شوي بس أثبتوا عن تقوه. الله المستعان. بزرت اللي المجاز. <Kadavata> هل هي نجاسة حقيقية يعني أن أبدناه من نجس أم لا الراجح أن أبدناه نجس. نجس وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك ساتي إن شاء الله عز وجل في محينه. نعم. فقد مختلف فيها كذلك هل هي نجاسة معروية من نجاسة الحسية والأرجح أنها ليست نجاسة حسية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس الثاني فرع وهي الطهرة الحسية قوله وهي ارتفاع الحدث أي ما فرشت هذا الحديث لأنه سيأتي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل قوله وهي ارتفاع الحدث أي؟ حديث أبو هرارة الله في الصحيحين لما سار أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ان أبو هريرة كان جنوبا فخلص. فخرج قال فلقياني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ نشيخ مصطفى العدوي يعني يطبق هذه السنة يبقى مثلا أخذ بإيهدك كده يمسك إيهدك وماشي ماشي؟ عشان ما اكتوشي مني قال فأخذ بيدي فسرت معه ثم جلسنا قال فانخنست منه فذهبت إلى الرحل فاغتسلت ثم جئت فقال لي أين كنت يا ابو هريره قال كنت جنوبا فكريت أن أجالسك وأنا على غير طهر قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمنة يعني مفهوم مخالف يعني مفهوم أن الكافر ينجس, ينجس الكافر ينجس لكن هل إن جاسة هذه النجاسة هذه حسياء ما زلنا أيضاً في الخلاف الأصل يعني هي مختلفة يعني نحسية يعني هي المعنوية طبعا أيه راجع جدا وقوي مدعوم بالأدلة. أقوى كل أن أبدانهم نجسة لحكمنا على النطف بالنجاسة طيب وبعدين ده فيها مشكلة كبيرة جدا أن يبقى أصل خلقتك نجس ما أنت إذا قلت أنه نجس فالمتولد النجس إيه؟ نجس نجس عرقه وريقه وما يخرج من فمه وأن في كل شيء فيه يكون إيه؟ نجس. نجس فالكلب نجس وكل جزء متولد منه فهو إيه؟ نجس, نجس. طيب وبعدين الأنبياء الذين خرجوا من أصلاب كفار هنقول أصلهم كان نجسا حتى غير الكلام نجس حتى إيه غير الكلام لا الشعر له حياته منفصلة سيأتي حكمه إن شاء الله لا له حياة منفصلة إلا إذا كان مبللا بعرقهم لكن له حياة منفصلة وهذا مدعم بالدليل تقوله الله صلى الله عليه وسلم أعبنا من حيين فهو ميت والإجماع انعقد على جواز قص شعر الحيوانات صح ولا لا الإجماع انعقد معنا. أنا أقرر يعني الإجماع انعقد على جواز قص الشعر والحلق في الحج وغير ذلك تمام حلق شعور الحيوانات والنص دل على ان ما وبين من حي فهو كميته يبقى هنا الاجماع العقد على جواز القص واستعماله استعمال الشعر دل ذلك على خلاف بين اللح وبين الايه بين الشعر الاجماع العقد على الجواز اذا هو طاهر بطاهر والنص دل على ان ما قطع من حي فهو كميته يعني نجس هنا حكمنا بالطهارة وهنا حكمنا بالنجسة يسمى في ايه في اختلاف سيأتي معنا عرف الحدث ومثل لذلك والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مثاله رجل بالا واستنجى ثم توضأ فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة طيب هنا قال الآن وهي الطهارة ارتفاع الحدث ارتفاع الحدث طيب خلينا في اللي ارتفاع الحدث وما في معناه وما في معناه وزوال الخبثي ماذا يقصد المصنف بقوله او ما في معناه ويردهم صاحب سلس البول لو توضأ من البول ليصلي فيكون هذا الوضوء حصل حصل به معنى ارتفاع الحدث لأن البول لم يزل لم يزل فصار معنى ارتفاع الحدث هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث قوله زوال الخبث لم يقل وإزالة الخبث فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزين آخر فيسمى ذلك طهارة نعم يعني هنا الحدث يحتاج إلى عمل ونية يحتاج إلى عمل ونية أما بالنسبة للخبث فإنه لا يحتاج إلى نية ولا عمل إذ أن الأصل هو زوال العين النجسة فحيثما زالت العين ثبت الحكم لكن الحدث اريدك ان تفهم الجزئيه دي وتحفظها جيدا لان احتاجها من الكلام عن ماء المستعمل نحتاج هذا الفارق لما نقش الجمهور في قضية الماء المستعمل ان الحدث عرفه بانه وصف قائم بالبدن الحدث هو عباره عن وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوه تمام طب والخبث عرفوا به بأنها عين هي كل عين مستقذرة شر عن الخبث هو كل عين عرفناها هنا ولا ما عرفناها. نعم كل عين. <تصفيق> ستأتي طيب ماشي. هي هي كل عين خبيثة مس أو مستخبثة أو عن قيدناها بالشرع إذا يكون الشيء مستقذر لكنه ليس. <تصفيق> ليس شرعا لكنه مستقذر عند إيه؟ عند الإنسان فهل له حكم هذا لا ليس له حكم انت مثلا, مثلا تستقذر المخاط لكن هل المخاط نجس لا اذا استقذاره شرعا ولا عرفا استقذاره عرفا وعرفا فلا يبنى عليه حكم شرعي لكن لما قلت شرعا أي انه يبنى على ذلك حكم شرعي وهو احكام تبنى على وجودها وانتفائها وجود العين دي وانتفائيها الذي بنت تلك الأحكام هو الشارع إذا عندي الـ الـ الحدث وصف والخبث عين في فرق لا فيش في فرق ولذلك احتاج الحدث إلى نية فالرافع لأنه شيء غير ملموس تمام والخبث لم يحتاج إلى نية فقال زوال نجس فإذا زال بأي مزيل فهذا مجزء بشرط أن يزول طعمه ولونه وريحه هذه الثلاثة مجمع عليها لو وجد منه طعم أو لون أو ريح فإنه فانه لم يزل ناجزاً ده لو كان إيه؟ لو كان سبب تغير نجاسة سبب تغير نجس. خلاص فإذا زال بالشمس أو بالهواء أو من نفسه بغير أي تدخل جائز فإذا أزلته بمنديل أو بالدلك أو بأي سبيل فزالت العين أو زال أو صاف تلك العين فإنه أصبح المحيل طاهر وده كمان في في في مسألة في النجاسة الطارئة لا في النجاسة العينية ما كان عينه نجس المقصود بنجاسة العين اللي هي العين نفسها نجسة لكن الطارئة اللي هي محل طاهر ثم طلع عليه جاسة زي واحد بالثوب فإذا بعض النجاسات تأتي على ثوبه دينجاسة طارئة وليس نجاسة أصلية نجاسة أصلية كبول كالبول مثلا كيه بولي غير مأكل اللح بولي غير مأكل اللح وكبعرة غير مأكل اللح بعرة الحمار هذه ناجسة العين هذه لا تطهر إلا في حالة وحيلة وهي حالة مسألة إيه؟ الاستحالة وهذه مسألة خلافية لكن أرجح هي أنها تطهر بالاستحالة خلاص أنت في فرق بين العين النجسة اللي هي النجسة نفسها وبين المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة خلاص كلامنا الآن في المحل الضغط عليه نجاسه لا في النجاسة العينية إذ أنها لا تطهر والغسل بماء البحر إلا في حالة الاستحالة ولذلك يا لا لابد أن يظهر لنا التفريق بين الحدث والنجس بين الحدث والنجس ولا يصح أبدا أن نقيس أي شيء على الحدث ما ينفعش نقيس إيه مثلا الماء المستعمل مثلا على النجاسة ما نقصهاش على مسألة على, على, نقصها على الحدث أقصد ما ننفعش على الحدث دي مسألة ودي مسألة دي عين فهذه العين أصابت مكانا معينا فأثرت فيه لكن ده وصف قائم بالبدن فما تقوليش لو غسلت إيديك كما أن الماء إذا غسلت به النجاسة صار نجسا أو الميغسل به النجاسة يصير نجسا فكذلك العضو إذا ازيل به حدث صار لا يستعمل غير قبل للاستعمال للقياس هذا قياس فاسد لأنه قياس مع الفار عند أمر قائم بالبدن وهذا أمر محسوس فثم فارق بينه خلاص؟ والخبث شخنا لماذا لا يحتاج إلى دليل إلى نية مع, مع أنه مقدمة إلى عبادة لأنها عين موجودة الخبث عين موجودة فالأصل أن الشارع يطالبك بزوال هذه العين خلاص لكن الحدث أمر غير محسوس فأنت لو اغتسلت بماء البحر ولم تنوي رفع الجناب ارتفع جنابتك لم ترتفع جنابتك ليه لأنه أمر تعبدي محض أمر تعبدي محض وذلك نحن نقول أن الأمور التعبديه المحضة هذه لا يدخلها القياس الأمور التعبدي المحضة لا يدخلها القياس هناك مقالة مشهورة أن العبادات لا يقاس بعضها على بعض لأن الأصل فيها إنها تعبدية والقياس يحتاج إلى علة والعلة بيسموها شيء معقول المعنى دي على دي لابد من علة عندي معقول المعنى طب ما هي العلة؟ لماذا ما هي العله في اغتسالك لرفع الجنابه ما هي العله يعني ليه تغتسل كله طب لماذا لا تغسل العضو فقط الذي مثلا اصابته مثلا تلك الجلابه طب اذا كانت الجنابة المني غير ناجس على الراجح واقل جماهير العلماء إذا كان المني ما هوش نجس تمام يبقى حتى تغتسل منه ليه الله إذا الأمور دي كلها أمور إيه تعبودية فلذلك لا يقاس عليها إذن احتجت فيها إلى النية لكن النجاسة عبارة عن إيه عين مستقظة موجودة فإذا محيت تلك العين ثبتت الطهار آه. خلاص وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي في أصلًا شرحنا كحد إشترط النية لزالت الخلاف في لكن الجماهير على خلاف لو نجمع الموضوع وصامد إيه الجماهير على خلافه <تصفيق> الامور دي أخو بيعملوا فيها خلط قياس يعني الخلط بيحصل بسبب القياس يوم يقيسهم مرة يقيس إزالة النجاسة على اللي على رفع الجانب في دي يحتاج لنيه طبيب دي ومرة يقيس العكس يقيس الجانب على على على العين العين ناجز فيقول لك إذا الماء المستعمل لا يصح أن تتطهر به قياسا قياسا على أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة لا يجد أن يستعمل لأنه اختلط بالنجاسة فكذلك ده اختلط بوصف كده وصف ده وصف حاجة غير من الموسى ده عمل تعبدي يعني ماذا قست هذا على ذاك فالخلط بيحصل بسبب أي الجزئية ده وفيه حاجة تانية في حاجة إن الجمائل الجمهور يعني الشافعية والحنابلة والمالكية الأصل عندهم في العبادات إن هي تعبدي بخلاف الحنفية عندهم كل شيء معلول له علة كل شيء له علم وهيجيلنا سبب الاختلاف في الأصل ده هيعمل عندناه اختلاف في الفروع الاختلاف في الأصل هيعمل عندناه اختلاف في الفروع مثلا هيجلك في الصلاة مثلا الجماهير على أنه أن الأذكار توقيفية فإذا أردت أن تفتتح الصلاة فلا تفتتحها إلا بلغة الله أكبر وجهه عند الشفعية الأكبر والنفس الجنس لكن إيه؟ ألا لك تزود تزول الألف وإلا الأكبر الحنفية ألا كلا للجمهور قالوا أن هذه عبادات والعبادات توقيفية الأصل في الأذكار هي أمر تعبدي محض لا نعرف لماذا أمرنا الله أن نقول الله أكبر لها علة إيه ممكن العلة؟ العلة غير مدركة أقصد غير مدركة شرعة المدركة إيه شرعاً ده المعتبر عندنا، فاا فلذلك قال لك إحنا إذا كان الأمور التعبودية عل... ليست لها علة غير معلولة بعلة معينة، لكن الشارع أراد أن يبتلي الإنسان بها ليرى هل سيستجيب أم لا؟ شفتوا منتم لما جاءت المرأة الحرورية استشاروا <تصفيق> ليست حرورية إن إنما هي زوجة صلبنة أشياء بس معاذة العدوية. معاذة العدوية معاذة العدوية معاذة العدوية دي كانت من خيار التبعيات ما شاء الله عليها كانت يعني وهي تلميذة المؤمنين عائشة رضي الله عنه وزوجها صلى من الأشياء مشهور جدا كان من أصحاب الكرامات له كرامات عجيبة جدا ثابتة صحيحة عنه ومات مجاهدا رحمه الله لما سألت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن مسألة قضاء الصلاة الصيام وعدم قضاء الصلاة مم. قالت ايه؟ حرورية انت؟ يعني انت يعني من الحرورية دي الخوارج اللي هم يعني بيحرافهم وبيغيروا بأوليو كتاب الله وجل حرورية انت؟ قالت لا لست بحرورية ولكن ايه؟ اسأل كان جاوبه منعيشة ايه؟ كلنا ها؟ كلنا نحضر الله صلى تمام؟ الله اذا أم منعيشة هذه القاعدة ان هذه أمورنا تعبدية محضة لا علة له لا إيه العلة آه. ليه أميرنا كله وما مش كده أليس القياس يقتضي كما أننا أمرنا بقضاء الصيام وهو ركن من أركان الإسلام وأقل في الركنيات والعظمة من الصلاة القياس يقتضي أننا كذلك نقد الصلاة وهي أعظم عند الله عز وجل القياس يقتضي ولا يقتضي بل نصاع نقول هو قياس الأولى قياس الأولى لأنها أعظم آه. إذا كانت أعظم في فرضية ويترتب عليها مسألة الخلاف في الكفر في التكفير يبقى هنا الأولى أن نحن نقضيها فدل ذلك على أن العبادات لا يقاس بعضها على بعض ما ينفعش القسلة إذ الأمر فيها تعبدي محد لا علة له أو ممكن تظهر علم ممكن تقول بعض العلم طول أصل الصلاة بتتكرر يوميا لكن الصيام لحاجة سنوية وفي شهر واحد في السنة ولن يحبس إرهاق صح انت ممكن تأتي بعلن ممكن تأتي بعلن لكن هذه العلن معتبر شرعا غير معتبرة شرعا شرع. تمام؟ كذلك في ايه في مثل هذه الأمثلة. فعندهم باء لك من الله أكبر من غير الله أكبر. الحنفية عندهم العبادات عبادة معللة هتفهم من هنا بالاصل تعم تستريح إذا علمت علمت أن جميع الأحكام عند الحنفيات معللة هتعرف لهم بيقصوا دا على دا وبيقصوا دا على واللي اختلافات شوية. يقول لك يا أنك تقول الله الأعظم ليه؟ اذ العلة تعظيم الباري وتعظيم الباري يتم بأي لفظ فيه تعظيم أقول الله الأكرم الله الأعظم خلاص بدي العلة عنده لكن عند الجماهير قال لك ما فيش عندي علة ده توقيفي إذن العبادات غير معللة ولذلك التزم بنص الشارع فيها. فاضطر. فكل العبادات الشخن عم من حان فيها عندهم جمل أكمل الشريعة معلنة. أعرض الخبث ولماذا عبر بقوله زوال عبر بقوله زوال زوال ولم يقل إزالة والخبث والنجاسة والنجاسة كل عين يجب تطهر منها كذا حدوها. فيكون قوله وزوال الخبث أعم من من إزالة الخبث لأن الخبث قد يزول بنفسه فمثلا إذا فرضنا أن أرضا نجسه بالبول ثم جاء المطر وطهرها فإنها تطهر بدون إزالة منا ولو أضافوا للتعليم ده ما ذكرته أنا إلى جماعة عاين اه شارع استقدرات من شارع خلاص يعني هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. هو كل طهارة لا يحصل بها. ارتفاع الحدث هو كل لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. لماذا بدأ المؤلف بالطهارة وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين الأول أن الطهارة تخلية من الأذى الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة والصلاة آكدوا أركان الإسلام بعد الشهادتين ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة والطهارة تحتاج إلى شيء تطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء ولذلك بدأ المؤلف به المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث طهور لا يرفع الحدث عرف الماء الطهور مع شرح التعريف وما هو ضبطها بالفتح أم بالضم الأول الطهور بفتح الطاء اسم لما يفعل به الشيء فالطهور بالفتح اسم لما يتطهر به والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به والطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية فمثلا الماء الذي نخرجه من البئر, من البئر على طبيعته ساخنا لم يتغير أيضاً الماء النازل من السماء طهور لأنه باقي على خلقته هذان مثالان للباقي على خلقته حقيقته وقولنا أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج يبقى عندنا المثال هنا دل على الماء ماية الب... الباقي على ماية طهور نظم الماء الطهور يعني الماء الباقي على خلقته حقيقة كما ذكرنا في المثال وحكم، وقولنا أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج، بغير ممازج أو المتغير بما شق صون الماء عنه، فهذا طهور لكنه لم يبقى على خلقته حقيقة، وكذلك الماء المسخن فإنه ليس على حقيقته لأنه سخن ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكمة. بس. قوله لا يرفع الحدث، هل يرفع هل يرفع الحدث بغير الطهوريني؟ هنا أخر معنا الحكم إن هو في حكم الباقي على أصل الخلق. إذ ما اختلط به لم يغيره تغييرا يخرج به عن اصل خلقته أصل خلقته اللي هو الطهورية على إيه الطهورية تمام أما يختلط بشيء معين كما ذكرنا أو يتغير بطاهر أو يتغير بإيه بطاهر فإنه لم يعد كما كان على اصل خلقته لكن هذا التغير لم يؤثر فيه حكما لم يؤثر فيه فيه حكم، فلذلك هو يعتبر حكمًا على اصل القدم، يعني يأخذ نفس أحكام الماء اللي هي الطهوري. ماشي؟ هذيك عندنا المسائل دي بمناقشتها. بمناقشتها. هذا طهور في الوصف من المتنم أني كنت سألت بدا شيخ من المتنم قلت طهور لا يرفع الحدث أه. لا تنته لسه هو إن الأول بيشترح الطهور بعد كمية الكلام لا لا ده جزء من المتنم سوى لسه أقولك لسه هيجيب لك باقي الكلام لا يرفع الحدث ولا يزن جلس الطارق غيروه تم من المتنم إحنا بنشرح الجزئية جزءين <تصفيق> من المتنم تمام صح ممم ها هتلاقي الباقي في المتنم يجيب لك جزءين معصن وقول لا يرفع الحدث هل يرفع هل يرفع الحدث بغير الطهورين وهل يرفع الصعيد على المذهبي بين بين مع الدليل اي لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور فالبنزين وما اشباه لا يرفع الحدث فكل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث ليه بقى لا يرفع الحدث ليه عارفين ليه؟ لان الحدث احنا عرفنا انه هو قائم بالبدن فتعين الماء له إذ تعين الماء في رفع الجنابة أمر تعبدي أمر نه تعبدي ولذلك لم نستطع أن نأتي ببديل مشابه لو جبنا خل مثلا واغتسل بالخل إيه الاشكال يغتسل بالخل اغتسل بالليمون ماشي ما يفراش الحدث ليه لان هذا فعل تعبدي ايه علشان كده ما قسناش عليه هنا بقى هيجي لك برده مفارقات مين الحنفيه هيخالفوك اقول لك لا ممكن لو اتصل بنبيذ فإنه يرتفع عنه لو اتصل بنين بنبيذ هذا ورد عن بعض بعضه في اظن هو منسوب هذا موجود لعن ابي حنيفه رحمه الله لو اتصل بنبيذ ذكر بعض الاثار عن المسعود وكلها شديده الضعف لا توجد لا لعل جئت ببعضها في أثناء كلامنا، لكن المهم إن هو إيه المرف فهمته المفارقات هتيج زي باء، بس أنت جا فيهمته أصلاً إن دا الاستصحاب أصل معين في المذاه، هو عنده إن دا أمر كل كل أمر ذيًا أمر إيه أمر معلل له، فتضامن النبيز طاهر في نفسه، الإشكال إن هو إيه إن هو يرفع الحدث وسائل كالماء سائل كالماء وطاهر في نفسه ومسكر وحلو يرفع الحدث أي لا يوجد أي مشكلة أخصوك بغير الطهورين لأنه هو حكم هل يرفعون هل بغير الطهورين بغير الطهورين يعني بغير الطهورين اللي هو الماء والتراب أما بالنسبة للصعيد هنا لما بنقول الصعيد سياد يعني التيمم هل هو رافع هل هو رافع للحدث أم لا مش رافع للحدث عنده هو على المجهة والأطار خلاص هنختم الآن يا الرجع في المزب شكله؟ هنختمنه. ال اللي تيمم لا يرفع الحدث. اه سياتي إن شاء الله الله هو رجع في المزب. والدليل القول تعالى. اسمه جل القو رجع والدليل القول تعالى فلم تجد ماء فتيمم فأمر بالعذول إلى التيمم إذا لم نجد الماء ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل والتر. دماغ غير الطفوري. والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث الصواب أنه يرفع الحدث لقوله تعالى عقب التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع كل صلى الله عليه وسلم جعلت لي مسجدا وطهورا بالفتح فأكون التراب مطهرا لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم كالجرح إذا برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنة طيب هنا عندنا يقولون هو مش رفع يعني وبيسمونه هو رفع شيء مؤقت بمعنى أنه لو تيمم لصلاة معينة هل يجوز له أن يصلي غيره بهذا التيمم لا لي أقولك لأنه في الحقيقة ليس رافعا لكنه مبيح لفعل العبادة هو أبح لك إنك إيه تصل فلا تصلي إلا الفريضة أو الثاني الفريضه بنوافلها يبقى بعضهم قال لا تصلي به إلا الفريضة يبقى تتيمم للفريضة عايز تصلي النفل على كده تتيمم بالفريضة إذا أنه مبيح وليس رافع مم. فهو أباح لك صلاة الفريضة بتحتاج الى إلى فعل هي مرة ثانية لإباحة إيه؟ صلاة مم. النفل وبعدين تحتاج إلى مرة ثالثة إذا بقيت حتى وإن كنت بقنا على طهارتك هي بالتيمم تحتاج إلى طهارة ثالثة لتستبيح الصلاة التي بعدها لكن عند الجماهير وقول أيضا في المذهب أنه غير مبيح ولكنه رافع من ثم لو أنك استبحت تلك الصلاة ثم بعد أن تهيت من الصلاة جاء الماء في الوقت تعمل ايه تعيد تغتسل ويه وصل مرة ثانية, مرة ثانية. لا مش الراجح لا خلاف الراجح الراجح أنه بدن فله حكم ايه المبدل. بزضل... له حكم مبدل تماماً تماماً شيخنا هذا... بقول لي على المذهب لا يرفع الحدث لأن حضرتك يقول لي عندهم دم وبيح مواش رفع وأصلاً إن أنا أدخل, أدخل في الصلاة الصلاة لا تتم إلا برفع الحدث فهو مجرد إن أنا أب... يباح لي الصلاة فأنا على صحيح هذا... رفعت الحدث كده ده يعتبر بديهي إنك رفعت الحدث لكن هو أقول لك لا هو لأن أنت الآن مضطر أنت في حيات الإيه؟ الاضطرار فاضطررت اليه فاباح لك تلك الصلاه فقط اباح لك هذه فقط لانه ليس ما اذا الاصل في الرفع لا يكون الا بالماء قولا واحدا أصل عندهم في رفع الجنابه او في رفع الحدث اصغر او اكبر لا يكون الا بالماء لكن الذي قلته انت هذا هو البديهي يعني او هذا هو الظاهر والظاهر الذي قلته هو الظاهر راجح <تصفيق> طبعا هذا مؤيد بالدليل إحنا مؤيد بالدليل. ومعنى التطهير أن الحدث ارتفع وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهر بالفتح فيكون التراب مطهرا لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم الجرح إذا برئ فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو يقتسل إن كانت تيمم عن جناب ولا يزيل أن نجس الطارئ غيره مش طيب أنتوقع في العشن ديك يصلي أكثر من سراب في تيمم ماء طالما أنه ساقط للماء الصحيح يا ان يكون ساتي من يكون طبعاً كنا مع هناك من الصحيح هناك من أن هناك يعامل معاملة هناك منه نفس معاملة الماء يكون هناك نفس يكون الماء من يكون هناك من يكون هناك من يكون واحد. من يكون هو من يكون هو, إن هو رفع. رافع لكن هناك من يكون يا كل كل كل يجي الله إذا أحدث هذا أن المشقة تجلب التيسير والأصل أنه من أصحاب الأعذار ومن ثم خلاص سبحانك اللهم بحمدك أنا شو لأن أنت